قل من ينجكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخوفه تدعونه تضرع وخوفه لئلا من ذي هي لنكونن من الشاكرين